هو الشريط المتمم الستين من تفسير سورة آل عمران لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والدين فيها نزلا من عند الله وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَدْنَى وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله زمنا قليلا أولئك لهم أجور عند ربهم إن الله سريع الحسابا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفريتون. عبلا <تصفيق> من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا هنا ما إعرابها يا عبد الملك؟ نا طيب كيف نصف الفعل معها وهي ناهية وأنها تجزم؟ فهو مبني لا معروف ولهذا نقول يهور رنا فعل مضارع مبني على الفتح محل جزم كذا الخطاب في قول لا يهور رنك ده. لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن لكن لا هو قائل قائل بالثاني نقول هذا محتمل لكن حمله على العموم أولى لدخول الخصوص فيه طيب قوله متاع قليل ما هو المتاع القليل الذي ذكر؟ لكن ما هو المتاع؟ ما, هو ما أسأل معنى المتاع؟ المتاع المتاع ما يقوم به المتاع ما يكون به المتاع المتاع القليل تقلبهم في البلاد تقلبهم في البلاد متاع قليل طيب نحن قلنا أنه قليل في الجنبك لا الجندك صاحب الغترة رشاد السؤال قليل في إيه حادل رائد وغير نعم غير فيه أنا ذكرنا غيره بين داود <تصفيق> ها في المدة قليل في في مد يا زمرد ها كميتي في كيفيتي طيب ما معنى قوله مأواهم ما جهنم سليم بس قال الله سبحانه وتعالى ثم مأواهم جهنم وبئس المهار يعني ثم بعد هذا المأتع القليل مأواهم جهنم وأتى بثم وإن كانت دالة على التراخي للإشارة إلى أنه مهما طالت بهم المدة في هذه الحياة فإن مآلهم هذا المآل الخبيث والعياذ بالله والمأوى بمعنى ما يأوي إليه الإنسان فهو اسم مكان اسم مكان أي المصير الذي يصيرون إليه هي جهنم وجهنم اسم من أسماء النار أعلم الله وإياكم منها وسميت بذلك قيل لأنها مشتقة من التجهم أو من الجهمة وهي السواد وقيل إنه اسم أعجمي وأصله كهنام لكن عُرِّب إلى جهنم وهو اسم من أسماء النار فهو غير مشتق وأي كان فهو اسم من أسماء النار وبئس النهاد بئس فعل من أفعال الذم فعل من أفعال الذم يرفع الفاعل وله فاعل وله مخصوص الفاعل هو المهال والمخصوص محذوح والتقدير وبئس المهاد هي وبئس المهاد هي وإنما احتاج النحويون إلى هذا التقطير لأن المهاد غير النار المهاد غير النار والذنب لأي شيء للنار فكان لابد من ذكر مخصوص بالذم غير فاعل الفعل والمخصوص بالذنب هو الضمير المحذوف أي وبئس المهاد هي هذا ما قدر وفقها والمهاد ما يكون مهدا للإنسان أي مقرا له ومنه قول تعالى الذي جاء لكم أرى مهداً مهداً أي مقراً تستقرون فيه في هذه الآية الكريمة من الفوائد في هذه الآذة هنا الفوائد الفائد أولا نهي الإنسان أن يغتر بما أوتي الكفار من النعم والرفاهية لقوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ومن فائدها أيضا أنما ما يعطيه الله العبد من الرخاء وساعة الرزق والانطلاق في الأرض يمينا وشمالا ليس دليلاً على رضاه عن العبد وإنما المقياس لرض الله عن عبد هو التباع لعبد لشرع الله، ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله عز وجل قد يستدرج المرء بإغلاق النعم عليه فتنة الله، كما قال تعالى ونبوكم بالشر والخير فتنة وجه ذلك إن الله مكن هؤلاء الكفار من التقلب في البلاد كما يشاؤون فتنة لهم ليستمر على ما هم عليه فيكون ذلك شرًا والعياذ بالله كما قال تعالى ولا يحسبنا لين كبر وأنما نلهم خير إنما نملي لهم فسِّن إنما نلهم ليزدادوا إذن ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن يضيق الله عليه بالرزق أحياناً تأتي له ليرجى إليه بالخلاف الكافة وإنما قلت ذلك لأن لا يقول قائل أفليس قد قال الله ولو أن أهل القرى آمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وأرض ولكن كذبوا فأخرناهم بما كانوا يكسبون نقول إن المؤمنين هم الذين يبتلون بالضراء من أجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس بيوذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أما الكفار فقد تمهدهم الدنيا ويطلن ما يريدون وتكون جنتهم دنياه بخلاف المؤمنين ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الدنيا مهما أعطي الإنسان فيها من نعيم فإنها متاء قليل قليل في زمنه في كميته في كيفيته لكن الآخرة الآخرة في العكس قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها الله عكوه موضع الصوت الصوت متر أو متر قليل خير من الدنيا وما فيها ليست الدنيا الحاضرة عندك فقط خير من كل الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها وهو موضع الصوت وإلى هذا يشير قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحذر من لعب آداء المسلمين بالمسلمين حيث يغرونهم بوسائل الترفيه ويفتحون لهم وسائل الترفيه لينهوهم عما خلقوا له من عبادة الله وعما ينبغي أن يكون عليه من العزة والكرامة فإن هذه الوسائل الترفيهية هي في الحقيقة حب مسنون للدجاج والحب المسنون للدجاج تغتر به تجد حبا منتفخا لينا فتفرح به وتأخذه بطرف زقومها وتبتلعه بسرعة ولكنه مقطع معاه فهكذا أعداؤه فتعوا علينا أبواب الترفيه من كل ناحية من أجل أن ننغمس في هذه الرفاهية ونكون ليس لنا هم إلا إيش إلا الرفاهية وننسى ما أخذ له من عبادة الله وننسى ما ينبغي لنا أن نكون عليه من العزة والكرامة والمصالح تؤخذ من هذه الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن للكافر أن يدخل الجنة بقوله إيش ثم معواهم جهنم لا يمكن أن تكون معواهم الجنة أبدا لأنهم كفار ومن فائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هذا النعيم الذي يدركونه في الدنيا سوف ينسى بماذا ينسى بهذا المأوى السيء إذا كان المأوى هو النار نسوا كل شيء كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا يعني أكثرهم نعمة ورفاهية فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال هل رأيت خيراً القط فيقول لا ما رأيت خيراً قط؟ لماذا؟ لانه ينسيه هذه الغمسة الواحدة تنسيه كل ما حصل له في الدنيا من نعيم لانه يتبع أمع أهل الدنيا وهي يتبع أبأس أهل الدنيا أي أشدهم بؤساً فيغمس في الجنة في غمسة فيقال هل رأيت شباً قط؟ يقول ما رأيت في شرجه لأن نسيه هذا النعيم الذي هو لحر كل ما حصل له في الدنيا من أ... من بؤس وفقر وأداء وهذه الحقائق نحن نؤمن بها لكن الغفلة تستولي علينا وكأنها لم تلمتات كأنها لم تنا نكون في سكر أن صلى الله عليه وسلم قلوبنا بذكره نكون في سكر وإلا لو رجعنا إلى هذه الحقائق وتبشينا على مقتراها لحصل لنا خير كثير السكره لمحبة الدنيا وإثارها على الآخرة تنسينها الصحابة رضي الله عنهم بالصدمة التي حصلت لهم بموت النبي عليه الصلاة والسلام نسوا آيات من القرآن نسوا قوله تعالى وما محمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل أفع ماته وقتل قال لكم على عقاب حتى جاء صديق هذه الأمة وأثبتها جعشا عند الصدمات أبو بكر وتالها على المنبر وكأنها لم تكن نزلت فأقول إننا في الحقيقة ننسى هذه الحقائق ولا نشعر بها ولكن سيأتي الوقت الذي يشعر, يشعر الإنسان بها إذا حل الأجل تمنى الإنسان أنه استغل وقته بطاعة الله ولكن أن له ذلك لا يمكن أن يؤخر لحظة واحدة عن الوقت المقدر فنسأل الله مبارك لنا ولكم في أعمارنا يقول عز وجل ثم مراهم جهنم وبئساً لهذا من فوائد الله قبح أو بيان قبح هذا المأوى لأن الله اثنى عليه باسوء الثناء فقال وبئس الهاء وهذا يدل على قبح مأوى أهل اهل النار الله ودنا و لكم سلامه ثم قال لكن الذين اتقوا ربهم إلى اخره وهنا قد قال القائل ما وجه مجيء للإستدراك في هذه الآية لكن إلا لي أتقى لأن الإستدراك إنما يكون فيما يتوقع دخوله فيما سبق. فأنت مثلا من القوم لكن فلان لم يقل من من يتوقع أن يكون في فيهم قائم فهنا لكن الذين اتقوا ربهم ما وجه الإستدراك وجه الاستدراك أن الذين اتقوا ربهم لو حصل لهم من الدنيا مثل ما حصل لهؤلاء الكفار لم يكن ذلك حائلا بينهم وبين ما عند الله يعني قد يحصل التقلب المؤمنين في البلاد كتقلب الكفار أليس كذلك؟ فهل يكون ماء والمتقين كماء والكافرين؟ لا ولهذا قال لكن الذين اتقوا ربهم فالاستراحة هنا من أرق ما يقوم من أخطر ما يقوم لأن لا يظن الضان أن الله لو مكن للمؤمنين أن يتقلبوا في البلاد تقلب الكفار لفاتهم ما عند الله فبين أنه لي يفوتهم قال لكن الذين اتقوا ربهم الذين اتقوا ربهم والتقوا تمر بنا كثيرا وأحسن ما فسرت به أنها اتخاذ ما يقي من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا أجمع ما قيل في التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقوله الذين اتقوا ربهم ولم يقل اتقوا الله, اتقوا الله إشارة إلى أن ربوبية الله لهم ربوبية خاصة أعانهم فيها على التقوى ووفقهم لها فكانت ربوبيته لهم ربوبية خاصة بهم ربوبية لبعض الأنبياء مثل رب موسى وهاروم فهي ربوبية خاصة لا يشفقهم فيها لا يشفقهم فيها أحد اتقوا لهم جنة إلى آخر إذا رجعنا إلى العراب بعد معرفة المعنى نقول لكن حرف استدراك حرف استدراك عاملة ولا غير عاملة غير عاملة طيب والذين مبتدا ولهم جنات مبتدا مبتدى وخبر والخبر والمبتدى والخبر خبر المبتدا الأول طيب لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات جمع جنة وأصلها الجنة البستان الكثير الأشجار سمي بذلك لأنه يجن من كان فيه أن يسره ولكننا لا نفسر جنات أو جنة التي في القرآن والتي ينزل الله بها جنة الفرد لا نفسرها بهذا التفسير لو فسرناها بهذا نعم لا نفسرها بهذا التفسير عند العامة لأنك لو فسرتها هذا التفسير عند العامة لا لازلت رغبتهم في الجنة نزولاً كثيرة فقال البستان الفلاني أحسن من في أشجار وفي نخيل وفي كذا وفي كذا، لكننا نقول عند العامة الجنة هي الدار التي أعادها الله تعالى للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعتقد أنك لو فسرت عند عجوز من عجائزنا فقدت الجنة البستان والكثير والأشجار والنخيل. نعم، لقالت ما لك عليك؟ هذه ما هي الجنة هكذا؟ لأنها تتصور جنة فيها ما ملاعم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإذا قلت البستان الكثير الشار والنخيل واشتت وهذا كلنا نرآها كلنا نعرفه لهذا أنا أقول ينبغي لطالب العلم أن يفسر القرآن بمعناه ولكن إذا خاف فتنة فليفسره بما يوافق العقول ولا يخالف النصوص. فإذا قلت عند العامة الجنة هي الدار التي عادها الله تعالى للمتقين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صحيح فالتفسير هذا صحيح لكن عندما تتكلم مع طالب علم يقول ما ما معنى الجنة ولماذا سنت بهذا نأتي إلى المادة الجيم والنون نجد أنها كلها تدل على الاستتار فتقول هي في الأصل البستان والكثير والأشياء ولا أن نقول إن الجنة في الأصل هي هذا المعنى لكن نقلت شرعا إلى, إلى الدار التي عدها الله المتقين كما نقلت الصلاة والزكاة والحج والعمرة إلى ما نهى الشرعي لهم جناب تجري من تحت الأنار خالجنا فيها. سبق لنا أن قوله من تحتها يدل على علو قصورها هواء شاره، وأن الأنهار أربعة، وأنها تجري بلا مختود وبلا شق ساق تجري حيث شاء صاحب خليج من أو إلى ساق من يتجه حيث شاء. وفي ذلك يقول من قيمة النونية أنهارها أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان أسأل الله يا جنب وعياكم من أهلها نعم يقول من تحت تحتها خالدين فيها الخلود هو البقاء الخلود هو البقاء، أي باقون فيها إلى متى أبداً كما قال الله أخرى متعددة خالدين فيها أبداً نزلاً من عند الله نزلاً هذه منصوبة على الحال أي حال كون هذه الجنات نزلاً فإذا قال قائل كيف ت وهئ وصاحبها نكرة لأن جنات نكرة والحال لا تأتي من النكرة لا بد أن يكون صاحبها معرفة فالجواب على ذلك أن نقول صاحبها نكرة لكنه خصصة بالنعتي تجري من تحتها المهار والنكرة المخصصة تأتي من الحال كما تأتي من من المعرفة ثانيا يقول ألم لا جاند والنزل وهو اسم لما يقدم للضيف من الطعام جاند وليس مشتق فالجواب أن قد تأتي الحال جامدة لكنهم أول بالمشتق يعني أنهم مكرمين بهذا النزل مكرمين بهذا النزل وقوله من عند الله أي أن هذا النزل ليس من فلان أو فلان من أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وهو الله والنزل من الأكرم يكون عظيما وكريما وكثيرا قال وما عند الله خير للأبرار ما اسم موصول ولا يمكن أن تكون نافية لأن المعنى يفسد كثيرا لو قلت ما نافية صار المعنى ليس عند الله خير للأبرار وهذا كذب فهي ما الموصولة يعني والذي عند الله خير فتكون مبتدا وخير خبره يعني وما عند الله خير مما ذكر من وصف الجنات وهذا كقوله تعالى لهم ما أشاء فيها ولدينا مزيد ففي الجنة أكثر مما ما يتمناه الإنسان وأكثر من ما يتصوره وهو النظر إلى وجه الله عز وجل فإن النظر إلى وجه الله أعظم ما يكون من النعم ولهذا سماه الله زيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا حسنا وزيادة فقد فسر, فقد فسر أعلم الحلق بكلام الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله ومن عند الله خير من الأبرار والأبرار جمع بر والبر كثير الخير ومنه قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أي كثير الخيرات فالأبرار جمع بر وهم كثير الخيرات وذلك بفعلهم ما أمر الله به وتركهم ما نهى الله عنه ولا في شاء ذكر فوائد هذه الآية لا لأن النزل لما يقدم الضيف مهم من الإنزال لا لا يستطيع نعم يقول إيش نعم ما تقول في الجواب على هذا يقول المعروف أن نزل أول ما يقدم للضيف لا يستمع نعم ها ففالجواب على هذا أن نقول إن الله جعل الجنة كلها ومعروف أن النزل الذي يقدم للضيف أول ما يكون من أطيب شيء وأكرم شيء، فكأن الدنيا كلها كأن الجنة كلها في منزلة النزل يعني لا يختلف آخرها عن أوله بخلاف نزل الضيافة في الدنيا الضيف أول ما يأتي أول يوم يأتي تجعله دهوان طعاما طيب وثاني يوم أقل شوي. هذا الواقع ثالث يوم أقل ورابع يوم نقول في ملة نعم النزل معروف إنه أول يوم أحسن شيء فجعل الله هذه الجنة كلها نزلا فلا يختلف آخرها عن أولها نعم فهم نعم يصح يصح هذا لكن لما ذكر الجنات ذكر أن ما عند الله خير من ذلك فإذا كانت الجنات خيرا من الدنيا وما فيها فاللي خير من الجنات يكون أشد نعم نعم لا يا أخير من آتنا أخرى من آتنا آت أخرى لكن ما هو الخير إلا خير من الجنات قلنا بينها الله في آتنا أخرى لا بعيدة هذه نازلين من عند الله ما يعني؟ ما يعني؟ ما؟ الله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير الأبرار خالد ما فائز هذا الاستدراك؟ أن يكون المال المتقين مثل المال الكفار نعم قوله وما عند الله خير للأبرار خليل ماذا تعرب ما عند الله اسم موصول طيب وأين خبر هي مبتدا أين خبرها خير من الأبرار عادل نعم جمع إيش نعم جمع إيش بر بر وهو كثير الخير هل من أسماء الله البر أنت. نعم الدليل إن كنا من قبل إن كنا من قبل ندعوه إنه هو, هو البر الرحيم أحسن ثم قال تعالى وإن من أنهكتاب أخير فائد طيب ه إيش أي طيب افتح من أين يا خالد بس هذه لأخ لأخذت وايدة والواحد لا أخذناها قوله تعالى لكن الذين تقربوا إلى آخره فيها فوائد منها أن المتقين وإن تقلبوا في البلاد فليس مآلهم كمآل الكافرين بقوله لكن الذين اتقوا ربهم ومنها فوائد التقوى وأن من فوائدها ما حصل لها وله المتقين من النزل العظيم عند الله عز وجل وهي هذه الجنات التي تجري من تهجئ الانهار ومنها أن هؤلاء المتقين ثوابهم عند الله عز وجل أكثر بكثير مما يعطى هؤلاء الذين يتقلبون في البلاد لأن الله قال في المتقلبين متاء قليل أما هؤلاء فقالوا فقال لهم جناس تجري من تحت أنهار فيها دائما وأبدا ومنها عظم هذا الجزاء والثواب الذي يحصل لهم لأنه نزل من عند أكرم الأكرمي وهو الله عز وجل لقوله تعالى نزلا من عند الله ومنها ما استنبطه بعض أهل العلم من أن قوله وما عند الله يفيد, يفيد العلوم وذلك لأنه لا يمكن أن يفيد السفل لأن ذلك نقص ينزه الله عنه فتعين أن يكون ذلك في العلو وما عند الله خير للأبرار ومنها أن الجزاء من جنس العمل فإن هؤلاء لما كانوا بررة كثير الخيرات كان لهم عند الله عز وجل هذا النزل العظيم ومن فوائدها أن في جنات انهار انهار عظيمة تجري من تحت غرفها وأشيارها قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار ومن فائدها أن من من الله عليه بالتقوى فإن ذلك من مقتضى ربوبية الله تعالى الخاصة حيث قال اتقوا ربهم فتخصيص الربوبية هنا بهؤلاء المتقين هو من باب الربوبية الخاصة وقد مر علينا كثيرا أن ربوبية الله عز وجل لخلقه نوعان عام وخاصه فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق والخاصة هي الخاصة بالمؤمنين كما أن العبودية أيضا نوعان عامة وهي التي لجميع الخلق كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آث الرحمن عبدا وخاصه وهي عبوذية الله عز وجل للمؤمنين كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وهذه الخاصة منها ما هو أخص كما في عبودية الرسل فهي أخص من العبودية العامة للمؤمنين المتقين قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبد وعلى هذا ففي العبودية عموم المطلق وعموم النسبي فالعموم المطلق هو الذي يشمل جميع من في السماوات والأرض والنسبي هو عموم عبودية المؤمنية فإنه عام بالنسبة لعبودية الرسل خاص بالنسبة للعبودية المطلقة ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات التي تجي من تحت الهار إذا كانت نزلا وهو ما يقدم للضيف من الكرامة فما بالك بما يكون بعد هذا سيكون خيرا كثيرا ثم قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل عليهم وهذا بدء الدرس الليلة وإن من أهل الكتاب لمن إن للتوكيد واللام أيضا للتوكيد ففي الآية المؤكدة إن ولا وهنا لا أحفى أن في الجملة تقديما وتأخيرا فإن من أهل الكتاب خبر مقدم ومن يؤمن مبتداء مؤخر لمن يؤمن بالله أي للذي يؤمن بالله وما أنزل أيدكم وقوله وإن من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم إلى أحد وهؤلاء كثير في النصارى فإنه آمن منهم كثير بمحمد صلى الله عليه وسلم أما في اليهود فلم يبلغ العشرة الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في حال حياته فمن الهود الذين أسلموا عبد الله بن السلام رضي الله عنه فإنه كان حبرا من أحبارهم فأسلم ومن النصارى كثير مثل النجاشي ملك الحبشة وقال فمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ومن جملة ما أنزل إلينا أي يؤمنوا بعموم الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل إليهم كما أنه مرسل إلى العرب فإنہا من قال أنا أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن للعرب خاصة فإنه لم يؤمن بما أنزل إلينا لا يمكن أن يتم إيمانه بما أنزل إلينا حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم على أنه رسول لجميع الخلق وأنه رسول إليهم يجب عليهم أن يتبعوه ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا في أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا من أصحاب النار إذا مات ولم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار وقوله ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم أما ما أنزل إليهم فظاهر أنهم لا سيؤمنون به فالاهود يؤمنون بالتوراة والنصارى بالإنجيل ولكن إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يؤمنوا بالتوراة ولا بالإنجيل لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ويقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فقول لما جاءهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم فهو بعد أن جاءهم بالبينات وأنه الرسول الذي بشر به عيسى قالوا هذا سحر مبين ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه طيب إذن الذي يؤمن بالله وما أُزِل إليكم وما أُزِل إليهم لا يتم إيمانه بأن محمد أرسل إلى العرب وأن القرآن كلام الله مثلا بل لا يتم إيمانه حتى يؤمن بمن بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه رسول الله إلى جميع البشر وأنه ملزم باتباعه ويتبعه كما يتبعه غيره وما أُزِل إليكم وما أُزِل إليهم خاشعين لله قول خاشعين يحتمل أن تكون حالا من من لمن يؤمن وبناء على ذلك يكون مراعاً بها المعنى لأن من لفظها مفرد ومعناها الجمع لأن اسم الموصول وإن كان مفردا يصحح للعموم مع أن من من الأسماء الموصولة للمفرد والجماعة أقول إن خاشعين يحتمل أن تكون حالا من من من الذي يؤمن حال كونه خاشعا أو من فاعل يؤمن لمن يؤمن حال كونه خاشعا والمعنى لا يتغير، والخشوع هو الذل، أي متذلل لله عز وجل، يؤمن بالله متذلل له خاشع له، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يشترون أي لا يأخذون ويطلبون بآية الله ثمنا قليلا، فالشره هنا بمعنى. الأخ، لأنه ليس هناك عقد بعوشرة، لكن لما كان المشتري يأخذ السلعة طالب لها حيّص عليها، صار الذين يأخذون حياة الدنيا بالآخرة بمنزلة المشتري، ولهذا قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وهي الدنيا برئاستها أو بمالها. أو بجاهها أو بغير ذلك وفي إشارة إلى أن من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من يبقي على لئاسته وعلى جاهه وماله ليكفر بالرسل فمثلا أبو جهل وغيره من زعماء العرب قريش ما الذي صدهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا الكبر والبقاء على الجاه وعلى الرئاسة ولهذا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني هل لا أنزل على رجل عظيم حتى نتبعه وهم يقولون ذلك ويعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم من خيرهم بل هو خيرهم نسبا وأنه أعظمهم وأشرفهم وهم يسمونه قبل رسالة الأميل والصادق لكن لما جاءت البسالة شرقوا بها ولا يأذوا بالله وأنكروها وقالوا هذه من رجل مهين كما قال في العول لموسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاذبين فهؤلاء قالوا لولا نزل هذا القرآن أو لولا لو نزل هذا القرآن على رجل من الأقرسين عظيم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا والمراد والمراد بآيات الله هنا الآيات الشرعية لأن من الناس من يشتري ثمنا قليلا بالآيات الشرعية ومعنى يشتري ثمنا قليلا أن يأخذ الجاه والرئاسة والمال وغير ذلك بدلا عن آية الله الشرعية واتباعها ووصف الله ذلك بأنه قليل لأنه بالنسبة لما في الآخرة ليس بشيء كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لموضع وسوضع أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك الذين عدلوا عن الدنيا ولم يأخذوها بدلاً عن طاعة الله والإيمان به لهم أجرهم عند ربهم أجر أي ثواب وإضافته إلى الله عند ربهم يدل على عظمه وأنه عظيم جدا فإن الشيء من العظيم عظيم وما كريم كثير ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم وقوله لهم أجرهم عند ربهم فيه إشارة كما شاء الله في الفوائد أنه باق لأن ما عند الله يبقى ولهذا يخلد أهل الجنة بها أبدا نسر الله يا جنة وإياكم منه أولئك أم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب سريع الحساب السرعة يا عدم التباطؤ في الشيء فالله تعالى سريع الحساب من وجهين الوجه الأول أن الدنيا قليلة وفانية وسريعة وما هي إلا لحظات ثم تنقضي بسرعة فاليوم الجمعة مثلا أو السبت أو الأحدة أو أحدة اليوم السبوع ما تأخذ إلا شيئا قليلا ثم يأتي بسرعة حتى يصل الإنسان إلى نهايته ويموت فيجد الحساب أمامه هذا سرعة السرعة الثانية يوم القيامة فإن الله على يحاسب الخلائق كلها في نصف يوم يقوله تعالى اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلة والقيلوله انما تكون في نصف النهار هكذا تكون في نصف النهار ويليزم من هذا أن الله يحاسب الخلائق كلهم في نصف يوم حتى كل وقت كل واحد منهم حتى ان كل واحد منهم يقين في منزله ومستقره إن الله سريع الحساب في هذه الآية فوائد منها الثناء على بعض أهل الكتاب لقوله وإن من أهل الكتاب ومن هناك تبعيض وهم قليل ومن فوائدها عدل الله عز وجل بإسناد الفضل إلى أهله فإن الله عز وجل لما ذكر عقاب الكافرين وثواب المؤمنين قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن فأسند الفضل إلى أهله عز وجل أن هؤلاء الذين يؤمنون لما الله على رسوله عليه الصلاة والسلام مع بكتبهم إنما يفعلون ذلك تعظيماً لله وذلاً لله لا طلباً للدنيا أو المدح أو ما أشبه ذلك لقوله تعالى خاشعين لله ومن فائدها بيانوا إخلاص هؤلاء حيث لم يؤمنوا بالله وما أُزِل إلينا من أجل الدنيا فهم لا يشترون بآيات الله ثمن قليل والعاي كما فسرناها أولاً يفهم منها أن الذين كفروا للدنيا بهذه الجملة ولكن ينبقى أن نقول يراجع بها الذين كفروا من أجل الدنيا والذين أسلموا من أجل الدنيا ويؤيد معنى الثاني قول خاشعين لله خاشعين لله فإنه يدل على أنهم مخلصون في إيمانهم بالله وما أنزل إليهم يعني لا يقصدنا شيء من الدنيا أو جاها أو رئاسة أو رياء ومنها من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب أن الإخلاص سوف يكون لهم الأجر يعني الثوابع وإن فاتهم ما يفوتهم من الدنيا بسبب إسلامهم لقوله أولئك لهم أجرهم عند ربهم ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل في سرعة حسابه حيث قال إن الله سريع الحساب وقد أورد بعض الصحابة على الله عليه وسلم إشكالا في هذا المعنى وقال كيف يحاسبنا في ساعة ونحن جمع يعني كثير فقال ألا أخبرك بشيء من آلاء الله أي من آياته يقرب لك هذا, هذا وذكر له القمر القمر مخلوق من مخلوقات الله وكل الناس رونه في ساعة واحد لا يضعمون في رؤيته فإذا كان هذا في في مخلوق من مخلوقات الله يضيء نوره على كل من رآه ويشترك فيه من العالم ملاصقه إلا الله فما بارك بالخالق جل وعلا ومن فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الحساب وأن الإنسان سوف يحاسب على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر لقوله إن الله سريع الحساب وليعلم أن الحقوق نوعان حق لله عز وجل فهو مبرئ على المسامح وعلى العفو والإحسان وحق للخلق بالاعتداء عليهم وعلى أعراضهم فهذا لا يغفره الله عز وجل بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذني اليمن قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فالمظلوم إلى من يلجأ إلى الله عز وجل فإذا يلجأ إلى ربه وهو سيلجأ بصدق لأنه قد ضيم من الخلق فإذا رجع إلى الله عز وجل بهذا الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوته ويقول عز وجل وعزتي وجلاني لأنصرنك ولو بعد حين فلذلك يجب على الإنسان أن يحذر أن يحذر من ظلم نفسه وحق الله عز وجل ومن ظلم غيره العدوان عليه بالقول أو الفعل فإن الدنيا لن لا بد من زواله ولا بد من رجوعنا الله عز وجل. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دائما نتكلم على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. ونستشهد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. يعني استمع لها فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وقلنا إن الله تعالى إذا صدر الخطاب بهذا فهو دليل على العناية به وجهه أنه صدر صدره بالنداء الذي يفيد تنبيه المخاطب يا أيها الذين آمنوا ثم إذا كان النداء بوصف الإيمان كان دليلاً على أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان أن ما يأتي بعده من مقتضى الإيمان لأنه لولا أنه مقتضاه ما صدر الخطاب لمن يوجه إليه بلفظ الإيمان فكأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا أو لإيمانكم لا تفعلوا كذا وكذا ثانيا يدل على أن مخالفة ذلك من نواقض الإيمان أو من نواقص الإيمان إن كان الشيء من أصول الدين مثل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فإن مخالفته من إيش من نواقض الإيمان وإن كان في فرع مفروض الدين فإن مخالفته من نواقص الإيمان مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم لو لم يتفسح الإنسان ما قلنا إنه كافر بل نقوله مخالف للأمر وإيمانه ناقص لأن مقتضى الإيمان أن يفعل ما أمر الله به حيث وجه الله له هذا الأمر بوصف الإيمان. ثالثاً أنه يفيد الإغراء يعني إغراء الإنسان وحثه على أن يفعل ما وجه إليه من الأمر أو النهي لأن الإنسان إذا وصف الوصف فإنه يغريه هذا الوصف فإذا قيل لشخص يا أيها الكريم جد على هذا معنى أنك تغريه وأنه لكرمه لا بد أن يجوب ولهذا لما قيل أظنه للمعري أو للمتنبي نسيت لما قيل له إنك في مجال القتال إنك قلت الخيل والليل والبيداء تعرفني المتنبي والسيف والرمح والقرطاس والقلم قال الآن قتلتني، ثم أقدم حتى قتل وذلك لأنه الوصف الذي يتسب بالنسان ويقر به إذا لم يطبقه فعلا فإنه كاذب في دعوة فكأن الله يقول يا أيها الذين آموا لإيمانكم افعلوا كذا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على أي شيء على كل ما يحتاج إلى صبر كل ما يحتاج إلى صبر اصبر عليه ومعلوم أن الذي يحتاج إلى الصبر هو الذي يخالف هو النفس الذي يخالف هواك هو الذي يحتاج إلى الصبر لأنه يشق عليك تحمله فطاعة الله عز وجل ثقيلة على النفوس فاصبر عليها المعاصي ثقيل تركها على النفوس اصبر على الترك الآلام والمصائب التي تصيب الإنسان ثقيلة على النفس اصبر عليها فالمصائب التي تصيب الإنسان هي بنفسها مكافحة الذنوب فإذا احتسب الإنسان أجرها على الله وانتظر بذلك ثواب الله كانت مع التكفير زيادة حسنات والإنسان في الدنيا لا بد أن يبتلى كما قال الشاعر في يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر لم تبق الدنيا لأحد زاهية مطلقة أبدا. وهذه من حكمة الله عز وجل يبتل الإنسان بالنعم ويبت ويبتلي بالمصائب. قال الله تعالى ونبلكم بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون. فعل الإنسان أن يصبر على كل ما يخالف هواه. والصبر ثقيل على النفس متعب لها. ولكن الإنسان ينظر إذا صبر إلى ما أمامه. وإيش النتيجة؟ النتيجة خير إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إذا صبر فليبشر بالخير وفي المثل من صبر ظفر وفي الشعر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل وهذا شيء مجرّب دائما إذا صبر الإنسان ظفر ولا سجم إذا قرن صبره باحتساب الأجل على الله عز وجل فإنه يكون ذلك الثواب يكون في ذلك الثواب والعاقبة الحميدة وقول الصابر المصافرة تكون من اثنين ولهذا جاءت على وزن فاعل فاعل فقاتل وجاهد لا بد من شخص آخر يضادك فصابره الصبر الأول ما في أحد يضادك يضادك إن ما هو شيء بينك وبين نفسك تصدق الشيء الثاني إنسان يضادك ويثيرك ويعتدي عليك صابر صابره يعني بمعنى غالبه في الصبر غالبه في الصبر وهذا يكون في ملاقات الأعداء فالعدو يصابرك وانت تصابره ولكن الله تعالى قد سل عباده المؤمنين في قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تألموا أنت إذا جرح تتألم وهو إذا جرح يتألم لا شك وترجون من الله ما لا يعرفون فرق فرق عظيم فالذي يرجو من الله عز وجل الثواب على ما حصل له يهون عليه يهون عليه هذا الشيء حتى إنه أحيانًا لا يشعر به من جدة احتسابه الأجر على الله عز وجل إذا علم الصبر حبس النفس مع غير مصابر وتكون على ما لا ما لا يلائم الإنسان وما يشق عليه والمصابة مع شخص إيش مضاد يصابرك ويصبر عليك على معاندتك وعلى مضادتك فأنت اصبر أصبر وقد قال الله ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما قوله ورابطه المرابطة أخص من المصاب. يعني رابط على الطاعات. رابط على الطاعات. ومن ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فالوضوع المكاره يعني في أيام السبرات والبرودة فإن الإنسان إذا أسبغ الوضو يعني أتمه وأكمله دل هذا على إيمانه بالله عز وجل وعلى شدة تصديقه ورجائه لثواب الله والثاني كثرة الخطا إلى المساجد. فإن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد البعيد الذي يحتاج إلى كثرة خطأ دل هذا على, إيش؟ على مرابطته في الخير ومثابرته عليه وصدق الإيمان في قلبه ولهذا يذهب إلى المسجد ولو كان بعيدا ويتردد إليه ولو كان كثيرا يتردد إليه على الأقل في اليوم والليلة خمس مرات ولو كان كثيرا هذا أيضا يدل على المرابطة على الخيء أصبروا وصابروا ورابطوا ومن المرابطة المرابطة في الثغور لكنها غير موجودة تعهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بعهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في مرابطة يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العدو ويغزو ويرجع لكن بعد ذلك لما فتحت الفتوحات وانتشر الإسلام في أقطار الأرض بعد ذلك صارت المرابطة واحتاج المسلمون إلى مرابطة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إسباغوا وضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط, الرباط ثلاثا لأن الرباط الرباط على الحدود الإسلامية غير موجود في آثة رسول عليه الصلاة والسلام ثم قال لعلكم تفلحون أي من أجل أن تفلحوا واتقوا الله واتقوا الله هذا أمر بتقوى الله عز وجل وسبق لنا مرات كثيرة أن المراد بالتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه التقوى هذا أحسن ما يقول للتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه هي التقوى وعطفه على ما سبق إما أن يقال من باب عطف العام على الخاص وهو كثير في القرآن وإما أن يقال إنما سبق أوامر والتقوى للنواهي، كما نقول في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى أن البر فعل الخير والتقوى اجتناب الشر، وإذا ذكرت تقوى وحدها شملت فعل الخير وترك الشر، والمعنى يعني لا تنافع، فما فهذه الأوصاف أو الأوامر الأربعة تصفرون. كلها مؤدها تشتمل على شيء واحد وهي فعل الأوامر واجتناب النواهر ثم قال لعلكم تفلحون لعل هنا للتعليل وليس للرجاء لأن كلام الله عز وجل ليس فيه الرجاء فإنه على كل شيء قدير ولا يصب عليه شيء ولا يصبه شيء لكنها للتعليل أي لأجل أن تفلح والفلاح قالوا إنها كلمة جامعة كلمة جامعة للفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب هذا الفلاح الفلاح أن يفوز الإنسان بمطلوبه وأن ينجو من مرهوبه ولا شك أن كل واحد من الخلق يتمنى هذا يتمنى أن يفوز بمطلوبه وأن ينجو من مرهوبه في هذه الآية الكريمة يوجه الله النداء إلى المؤمنين فيستفاد منه فضيلة الإيمان وأن الإيمان وأن أهل الإيمان هم الأقدر هم أقدر الناس بتوجيه الخطاب إليهم لقوله يا أيها الذين آمنوا ومن فائدها أنه ينبغي الإنسان أن يأثى في أسلوبه بما يحمل الإنسان على فعل ما طلب منه أو ترك ما نهى عنه لقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا ومن فائدها الحث على الصبر بل الأمر بالصبر لقوله اصبروا وهو في الحقيقة مشترك قد يكون واجبا وهو الصبر على الواجب وعلى ترك المحرم وعلى الآلام المؤلمة وقد يكون مستحباً وهو الصبر على المستحبات أو على ترك المكروهات فإن الصبر هنا ليس بواجب لكنه أكمل وأفضل ومن فوائد الأمر بالصبرة وأن الإنسان يصابر. من من يضاده ويمد له فإن العاقبة ستكون له عليه إذا صبره انتثال لأمر الله عز وجل ورجاء لثوابه وتحسّر للعاقبة الحميدة التي تكون فيها الدائرة على من ضاد ومن فوائد أيضا الأمر بالمرابطة الأمر بالمرابطة والمرابطة إن كانت على واجب فهي واجبة وإن كانت على مستحب فهي مستحبة حسب الأمر المرابط عليه ومن فوائدها الأمر بالتقوى والأمر بالتقوى و... والتقوى الواجب التقوى واجبة لأنها اتقاء الوقوف المحرم إما بترد الواجب وإما بفعل المحرم ومن فوائد هذه الآية الكريمة النتائج الحميدة لمن قام بأوامر الله من الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى وهي هي العاقبة الحميدة هي الفلاح لقول الله تعالى لعلكم تفلحون نعم رسالة محمدية تقطع الإيمان بالرسالة السابقة. تعالوا قلوا آمنا بهم وأنزل وآمنوا بما إليهم قبل بعث الرسول. يعني جمعوا بين الإيمانين. إيمان بما أنزل إليهم وإيمان بما أنزله محمد صلى الله عليه وسلم. قول المرابط. المقصود هنا قول عليه المرابطة ععم. ولكن نوصل فسرها عليه صلى والسلام بما يعرفه الناس في ذلك الوقت. نعم. من نزل الله. هذه الآية إذا جاء ضيف يكرم عند نزوله، هل أستطيع أن أقول أن الجنة جنتين؟ لا أبداً، ما نقول. هي كلها نزل كلها على خير ما يران من أولها إلى أخره. نعم. هم سألوا عن كيفية؟ ما هلا لا سألوا عن مقدار هذا المقدار كيف يعني يشمل أو كيف يتسع الحساب جميع الخلاص ما رأيكم ما في شيء نعم ما كانوا يسألون لكن هذا يسألون عن المقدار كيف نصف يوم يحص بالجمع الخلائق فبينما رسون هذا غير ممتنا نعم أنهم إيش؟ وأهل منا إذا كان لم يؤمن بالله وإن من أهل السب لا يؤمن بالله فيكون ذكر إمال هنا ب بلفظ النضارة لاستمرارهم عليه نعم ها مؤمن وهو يحكم غير مازال الله. النجاشي يحكم بما ما الله بما بما بلغه. أقول هو يفسحكم بما بلغه. نعم كيف ما بلغه ما الحكم بالقرآن. آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمن بعيسى وآمن بالرسل وهذا الذي بلغه. نعم. نعم هذه خصائصه يختص برحمته من يشاء الله يختص برحمته من يشاء فالخاشع وماذا يثقيل عليه الله أكبر الله هناك زيت وفيك رنفل وفلفل أسود لنجبيل وتغطى هذا طبنا نحن وقال إنهم الأطباء يكون البرودة زينك الطيبة البرودة صحيح الحديث جاء بها الحمى من فيح جهنم فأبرجوها بالماء كما أني سمعت من الإنسان سوى عملية في رجله في ركبته قالوا له كلما أحسست بعلم فضع عليها ثلج فأنا كيف أنها <تصفيق> إيه، أنا قلت له فأنا قلت ها؟ فأنا كذلوا بالعادة نحط عليه مثلاً شيء حار. أخاكم عنده شيء خاصوصي المفصل. إيه ماذا؟ الزبدة <تصفيق> أو شيء فاتح يكون أحسن. يمكن إيه. أما الزيت الزيت والفلفل أسود، الحبة صار الحبة أسود هذا. أقول يروح. إيه. وكذلك القرنفل مع قرنفل ومع الزنجبيل والزنجبيل من مواصفات محمد بن سلمة. زيت هذا. زيت زيتون أحسن شيء. بالأول حن بدهم. لكن... هذه للبطن ها؟ إيه للبطء. هو له زيت؟ عجيب. ها؟ عجي ها ان شايبه ا <تصفيق> <تصفيق> من الابتلاء إلزامنا بال بال بالزكوات والنفقات نعم من الابتلاء ابتلاء <الزكوات> <النفقات> <نعم> شرعي إذن هنا ابتلاء شرعي وذلك بتكريفنا أن نؤدي الزكاة لأن الناس من لا يؤدي الزكاة فيكون في هذا ضر عليك نعم قوله أذاً كثيرا. يا أوسي أذاً كثيراً من القول أو من الفعل وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَاً كَثِيرًا ما الدليل على تخصيصه بالقول؟ لا، لا أريد التمثيل ما الدليل على أنه خاص بالأذى القولي؟ لأنه قد يكون بأذى فعلي كضربهم لا، أنا أريد دليل على أنها خاصة بالأذى القولي والذي يسمع الذي يسمع هو القول نعم هذا هو الظاهر مع أنه يمكن أن يكون أذن بالفعل وأسمع أنا أنه... أن هذا الرجل أوذي فيكون أسمع عن خبر الإذاء الفعلي طيب نعم لا تحسب من الذي يفهم ولله مكسام وفعله والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض أين اسم إنا؟ الجملة اسم إنا هذا اسم إنا هل يكون الجار المجهور اسما لإن؟ ما مش وش ها؟ لا تفكر، كيف؟ هذا خبر لنا، إسم لنا لآياتنا. اشترون جماعة، صحيح؟ نعم. منهم ما معنى أول الألباب؟ أصحاب العقوق. هل يؤخذ من هذه الآية أن العقل يؤيد الشرع وأن الشرع ينمي العقل؟ لا، أن الشرع أن العقل يؤيد الشرع. وأن الشرع ينمي العقل كيف ذلك؟ إذا الإنسان تفكر في مخلوقات الله في لكن كيف, يكون كيف تفهم من الآية أن العقل يؤيد الشرع إذا فالعقول تؤيد ما جاء بالشر، كما أن الشر ينمي العقل ويزيده. قول للقرآن قيام وقوع وعاجم به، هل هذا للتنويع أو للسرق؟ بمعنى هل هم يذكرون الله مرة على وهم قصور، مرة وهم قيام، ومرة معجنوب، أو المراد؟ استيعاب جميع الأحوال شو يا ها الثاني يعني يكون دائم طيب قولهم ربنا ما خلق هذا باطلا هل له نظير في القرآن يؤيد ما قالوه نعم وما خل الصماء والأرض وما بينهما باطلا ظن ذلك ظن الذين تمام ما هو الباطل؟ كل, كل شيء لا يوافق كلمة باطل؟ لا يوافق لا لا ما أريد الكلمة فقط ما أريد من المراد أريد معنى باطئ إيه أصل باطي في اللغة الضائع سدى الضائع الذي ما ما يتفاتل هو يوبه ولا يوبه به نعم طيب عبد الله سم الله قوله ان من اهل الكتاب لمن يؤمن اين سمعنا نعم جملة لمن يؤمن من فقط اذا الخبر جملة ولا مفرد مفرد من وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن فاستر من فتقول أي لالذي يؤمن كذا هل يمكن أن تمثل لأحد من ذلك من اليهود ومن النصارى النجاشي. طيب لو آمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد لكن قال إنه للعرب خاصة لقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منه السؤال لو قال الكتابي أنا أؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكنه للعرب خاص لا, ل... لا لبني إسرائيل لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم هذا لم يؤمن قل لم يؤمن لم يؤمن لماذا؟ لأن... لأنه وسل الناس كافة ثم الآية لم الخبر ليس بالنسبة قال <تصفيق> <صفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <سليم> ابن <سليم> سلام اللهم لا هو مؤمن برسول يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن إلى العرب خاصة <تصفيق> لا هو لم يؤمن أيضا بالذي أنزل إلينا لأن الذي أنزل إلينا, إلينا أنه رسول العمو لأن قصدي أنه لم يؤمن لا بالذي أنزل إليهم ولا بالذي أنزل إليهم لا بالذي أنزل عليهم لأنهم لأنه لم يقبل بشارة عيسى ولا بالذي أنزلنا إلى أن الذي أنزل إلينا أنزل على أنه إش ما الناس كافه فإذا قال أنا لا أؤمن لأنه أرسل العرب يقول ما أمت نعم إيه نعم فيؤمن توجيه الآية أنه بعثه أي منهم بعثه منهم لأن أول بعتده كانت في الأمي قالوا وهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يباشر أحداً من غير الأمين لأن الفتحات في عاد ما عادت الجزيرة كلها في الجزيرة وما حولها لم تتعد إلى فارس ولا إلى القوم نعم ها؟ في هو الذي بعدها من الأميين رسولا منهم على سبيل التوكيد أو نقول في الأميين في أول رسالة كما كما شرحناها يعني أول رسالة كانت فيهم ثم انتشرت طيب يا أيها الذين آمنوا اذكروا وصابروا ورابطوا ما الفرق بين الصبر والمصابرة يعني صابر من من يضادك في عملك نعم لأن الإنسان ربما يصبر إذا لم يصابره أحد لكن إذا صابره وجادله وناظره ربما لا يصبر نعم ألا لعل مش معناها تعليلية ولا يصنع تكون للرجاء لماذا؟ لا يتفق عقله. حسنا. وما هو الفلاح؟ نعم. كيف؟ الفوز المطلوب ولا تعالى: "فاستجاب لهم ربهم". ما معنى الاستجاب؟ أجاب. طيب. ولماذا قال ربهم؟ ربوبية خاصة. ربوبية خاصة حيث وفقهم للإيمان ولهذا الدعاء فهي ربوبية خاصة. هل تعرف أن هناك ربوبية خاصة وعم؟ نعم. ما هي الآية التي اجتمع فيها الربوبيتان العام والخاصه؟ قولنا رب رب العالمين رب اامنا النبي العالمين رب موسى نعم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى و رب. في هذه الآية النكتة حيث يقدم موسى على هارو ماذا؟ نعم عند الشيطان رجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم هذه السورة هي سورة النساء وهي مدنية والمدني عند الجمهور ما نزل بعد الهجرة والمكي ما نزل قبل الهجرة فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني إلى الزمن لا إلى المكان وقد ذكر العلم رحمهم الله ذوابط للمكي والمدني وذكروا مميزات للمكي والمدني معروفة في علم أصول التفسير من ذلك أن الغالب في الآيات المكية الغالب فيها القصر والقوة قوة الأسلوب وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به أيها الإخوة بهذا الشريط ينتهي تفسير فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين لسورة آل عمران وذلك في الحادي والعشرين من شهر شوال لعام اثني عشر وأربعمائة وآلف من الهجرة نسأل الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة